إلا حميما وغساقا جزاء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 كَتَصَفَّا لا يَتَكَلَّمُونَ لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ